يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واعطوا الرسول والى الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله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 رأيتَمُنافِقينَ يَصُدّونَ عَن كَ الصُدودَا فَكَْفَإِذاَا أَصَابَتم مصبَةٌ بِمَا قَدمَتْأَدينِ ثمَُّ جَاءُكَ يَحْلِفُونَ بِلهِ أَرَدَنَا يَحْلِفُونَ بِلهِ إنِ أَرَدَنَا إِلَّا إِحسَانَ وَتَوْفِي أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأذن الله وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله لَجدَد اللهَّهَ تَوَّابَغ الرحمَا فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤمنِنونَ حتىَى يُحَّمُوكَ فيِي مَا شَجرَبَيْهُم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 وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِن لدنا أجرا عظيما وَلَهَ دَينَاهُ صِراطٌ مُسْْتَقِيمَا وَمَيْ يُطَعَِّهَا وَرَّسُول فَأُناَاائِك فَأُلَاائِكَ مَعََّ بينَ أنن أَمَ اللهَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبين بِنَّ بِينَ وَصِّقِينَ وَالشُّهَدَِ وَصَّالِحين وَحَسُونَ أُلَاائِكَرَفِي قَا ذَلِكَ الْ الفَضْْلُ مِنَْ اللَّ وَكَفَ بَِّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ يَنْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئًا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 ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما